ثم سنينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلسنا بالإجماع ثم, تكلم... ثم سلسنا بالإجماع ثم تكلمنا عن القياس وهذه الأدلة متفق عليها في الجملة أما الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف على الاحتجاج بهذه الأدلة الثلاثة لإثبات الأحكام الشرعية لإثبات الحرام والحلال والمباح والمكروه والمندوب وغير ذلك من الأحكام فلا خلاف بين علماء الأمة علماء المسلمين طوائف المسلمين على الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع أما القياس فهناك شز بعض أهل السنة وكثير من المبتدعة فردوا الاحتجاج بالقياس لكن جماهير أهل السنة على الاحتجاج بالقياس فصار معنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وانتهينا من هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها في الجملة وبعون الله تعالى نبدأ في الأدلة المختلف فيها وهي على سبيل السرعة قول الصحابي أو مذهب الصحابي شرع من قبلنا المصلحة المرسلة العرف الاستصحاب إلى غير ذلك هناك بعض الأدلة أيضا ولكن سنكتفي بهذه الأدلة لشهرتها قول الصحابي أو مذهب الصحابي شرع من قبلنا المصلحة المرسلة العرف الاستصحاب ونبدأ بعون الله تعالى حول الدليل الأول في الأدلة المختلف فيها وهو قول الصحابي أو مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا وهو الدليل الخامس معنا في الجملة الكتاب السنة الإجماع القياس هذا متفق عليه الدليل الخامس ومن الأدلة المختلف فيها مذهب الصحابي أو قول الصحابي وينحصر الكلام معنا بعون الله تعالى على في نقاط أو في مسائل المسألة الأولى تعريف الصحابي المسألة الثانية كيف تثبت الصحبة كيف يقال أن فلان صحابي المسألة الثالثة حجية قول الصحابي بين القبول والرد المسألة الخامسة هل مذاهب الصحابة متفاوتة يعني هل قول ابن عمر مسألة اختلف فيها جماعة من الصحابة فريق فيهم الصديق وعمر والفريق الآخر فيه مثلا فيه, أبي فيه مثلا صدي بن عجلان ابو امامه وابو ظر فهل قول عمر كقول ابي ظر هذا ما سياتي معنا ثم بعد ذلك خاتمه حول هذا المبحث اولا تعريف الصحابي قال الحافظ بن حجر في الاصابه في معرفه الصحابه وهو من افضل الكتب التي جمع فيه, فيه المؤلف أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك تنبيه حول هذا الكتاب بعض الناس يقول أريد أن أشتري كتابا لأقرأ سير الصحابة فيذهب فيشتري كتاب كتاب الحافظ بن حجر الإصابة في معرفة الصحابة فيجد ان هناك سطور كل ترجمة سطور أو أكثر أو صفحة أو غير ذلك الحافظ ابن حجر هم في هذا الكتاب إثبات الصحبة أو نفي الصحبة. لا ينقل المناقب ولا, الأح... ولا الآثار التي وردت عن هؤلاء يقول حافظ ابن حجر أصح ما وقفت عليه في ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام من لقي النبي وهذا أدق من تعريف من, من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك صحابة كعبد الله بن مكتوم كان اعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صحابي بلا خلاف فتعريف الحافظ بن حجر يقول من لقي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال ايماني في حال إيمان هذا الرجل ومات على الإسلام ومات على الإسلام قال الشوكاني ذهب الجمهور أي جمهور اهل العلم إلى أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساع. يعني ولو ساعه من الزمن سواء روى عنه أم لم يرو عنه يعني ليش ليست من شروط الصحبة عند, جمع عند الجماهير أن يروي أو كسرت الملازمة وإن كان قال بذلك بعض أهل العلم كسرت الملازمة إلا أن لزع للجماهير من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك هذا هو تعريف الصحاب بما تثبت الصحبة بما, بما تثبت صحبة فلان يقال فلان صحابي كيف قلنا أن فلان صحابي تثبت الصحبة أول هناك كتاب الحافظ العلائي يسمى تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت لمن له شريف الصحبة لمن ثبت له شريف الصحبة تثبت الصحبة بأمور الأمر التواتر التواتر كصحبة حمزة وكأبي بكر وكعمر وعثمان وعلي هذا متواتر بين الأمة بين جميع الأمة ان هؤلاء من الصحابة, أن هؤلاء من الصحابة إذن الطريقة الأولى لإثبات الصحبة التواتر أن يتواتر أن فلان صحابة لا يختلف أحد أن الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أن عمر فعل كذا فهؤلاء تواتر أنهم صحابة الأمر الثاني الشهرة والاستفادة القاصرة عن التواتر فلان مشهور انه صحابي وان كان وإن كانت الشهره لم تصل الى حد التواتر ككثير ك من الصحابه علم كونهم انهم صحابه بالاخبار التي وردت عنهم كعمار بن ياسر وكخبيب بن عدي هؤلاء صحابه مشهور انهم صحابه الامر الثالث الخبر الثابت الى من هو معروف من الصحابه ان فلان صحابي أن فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم او يذكر في سياق ما يفيد انه صحبة يعني خبر يأتي باسناد صحيح إلى رجل من الصحابة المتفق عليهم الذين اشتيروا أنهم صحابة أو, أو تواتر أنهم صحابة جاء خبر عن واحد منهم أن فلان كان معنا في غزوة بدر أن فلان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان أسلم على يد فلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان كذا قال فلان كذا فكل هذه الأمور تدل على أن فلان له ايه له صحبة آه آه على سبيل المثال مثلا يدخل رجع النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ في حديث أن فلان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال وتكلم مها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على هذا الرجل من الصحابة لأنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه كمثل خبر زاهر وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المشهورين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخذ أخذه في السوق وقال من يشتري هذا العبد زاهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطرة في أهل البادية من, من الأشياء الخاصة بأهل البادية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية وذا تمرر رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري أنه النبي فاخذوه وقال من يشتري هذا العبد فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وكان دمين فيه دمام فقال له يا رسول الله لكنك تجدني كاسدا من يشتريه ولكنك يا رسول الله تجدني كاسدة فقال ولكنك عند الله لست بكاسد ولكنك عند الله رابح لست بكاسد فهذا خبر يثبت أن هذا صحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن الصحبة تثبت بالتواتر بالشهرة بخبر يأتي أن فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع صحة الاسناد إلى من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقف على اسناد في المسند أو أي كتاب من الكتب المسندة أن فلان أحد الناس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد إليه صحيح أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد إليه صحيح فيكون هذا القائل صحاب من الصحابة الأمر الخامس أن يخبر عن نفسه أن له صحبة أن له إيه؟ صحبة ويصح الاسناد إليه رجل يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبالطبع هناك بعض جماعة من الكذابين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الصحبة حتى رطن الهندي اذكر أنه كان في القرن السادس ادعى الصحبة ولما أردوا الزهبي في تسكيات في, في لما أورده الزهبي في ميزان الاعتدال قال رتاً وما أدراك ما رتاً رتاً الهندي دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد المئة السادسة أظل بعد المئة السادسة يعني ساتة ستمية ادعى الصحبة ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بل من سماجته ومن كذبه انه, انه, أنه ادعى أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طفل وهو ايه طفل كذاب من الكذابين فنقول أنه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ومات من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ومات على الإسلام. وقلنا أن الصحبة تثبت بأمور الأمر الأول التواتر يتواتر أن فلان صحابي يتواتر أن فلان صحابي كأبي بكر وعمر هذا متواتر بين عوام الأمة أن هناك صحابي اسمه أبو بكر الصديق وأن هناك صحابي اسمه الفاروق وعمر بن رضي الله عنه هذا متواتر بين المسلمين الشهرة والاستفاضة التي لم تصل إلى حد التواتر مشهور أن عمار بن ياسر كان الكفار يأخذوه يعزبوه هذا مشهور سمية صحابية ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القوم على ياسر فإن موعدكم الجنة سمية وعمار وياسر كل هؤلاء مشهور كل هؤلاء عمار مشهور أنه ايه أنه صحابي إذا التواتر الشورة الأمر الثالث الخبر الثابت الخبر الثابت الى من هو معروف انه صحابي ان فلان صحابي يعني مثل خبر الثابت الى عمر ان فلان كان معنا عند رسول الله فهذا صحابي خبر ثابت الى عمر بن ياسر ان فلان كان معنا عند رسول الله هذا خبر يقول على أن فلان هذا الصحابي الأمر الرابع لا تثبت تثبت به الصحبة صحة الإسناد إلى من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد مقول حدس أنا فلان عن فلان عن فلان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وصح الاسناد إليه يكون صحابي أن يخبر رجل معين عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر رجل أن يخبر رجل عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الاسناد ثابت إلى هذا المخبر المرحث الثالث تعريف قول الصحابي تكلمنا ألا عن تعريف الصحابي بما تثبت الصحبة ما المراد بقول الصحابي قول الصحابة الذين نريد أن نتحدث عنه هل هو حجة في الأحكام الشرعية هل قول الصحابة يعتبر دليل شرعي يحرم به الأمر ويستحب به الأمر يعني هل هل أستطيع أن أقول أن هذا الأمر مكروه لأن الصحابة فلان قال كذا هذا الأمر سنة لأن الصحابة فعله هذا الأمر واجب لأن الصحابة فعله وهكذا هل أستطيع أن أقول ذلك أولاً قول الصحابة قول الصحابي هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير قول الصحابي ما أضيف إلى الصحابي من قول قال أبو قال من قول أو فعل أو تقرير قال أبو بكر هذا الذي هذا الذي أورد الموارد على لساني فهذا قول الصحابي قول الصحابي أو فعل رأيت عمر يفعل كذا أو تقرير فعلت بحضرة عثمان كذا فعلت بحضرة عثمان كذا فهذا هو قول الصحابي عند علماء الحديث ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير بعضهم يزيل أو صفة كان عمر طويل كان عمر أصلع كذا كان أبو بكر نحيف مثلا أو صفة إذا قول الصحابي عند علماء الحديث ما أضيفه ما نسبه ما أضيفه للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صف هذا عند علماء الحديث أما عند علماء الأصول فقول الصحابي هو مذهبه مذهبه الذي تبنى في بعض المسائل العلمية التي لم يرد فيها دليل وهو ما أسر عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها من كتاب أو سنة يبقى إذن قول الصحابي عند علماء الأصول أو مذهب الصحابي عند علماء الأصول ما أسر ما أضيف إلى صحابي من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة حادثة معينة لا نص فيها من كتاب ولا سنة مثال ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يصلي بعد الوتر ينقض الوتر ينقض الوتر هذه المسألة مشهورة تسمى نقد الوتر إنسان وحصل هذه المسألة أن الإنسان حتى أبين لك مذهب الصحابي الإنسان صلى بالليل صلى ما بدا له ثم أوطر وناء ثم استيقظ ثم استيقظ وارض أن يصلي الجماهير جماهير أهل العلم يجيزون له أن يصلي ولكن اختلف أهل العلم كيف يصلي هل يصلي مسنا مسنا بدون وتر هل يصلي مسنا مسنا ثم يوتر هل ينقض الوتر ومعنى نقد الوتر أنه يصلي ركعة يبدأ بركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يصلي مسنا مسنا ثم يوتر ابن عمر كان يفعل ذلك. عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة وقول الجمهور كانوا يصلون بعد الوت مسنا مسنا ولا يوترون ولا يوترون يصلون مسنا مسنا ولا يوترون ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينقض الوت ومعنى نقض الوت أن يصلي ركعة يضمها إلى الركعة الأولى من الوت الذي صلىها أولا ثم بعد ذلك يصلي مسنا مسنا ثم يوتر هذا اجتهاد ابن عمر وكان يقول هذا أمر أفعله بأم لم أرويه عن أحد لم أسمعه من, الصح... من, أحد من... لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفعله برأيي فهذا يسمى مذهب الصحابي أم الموينة عائشه لها مذهب آخر تقول يصلي مسنا مسنا، وتسأل عن فعل ابن عمر فقال هذا يلعب فتقول هذا يلعب بوترة فهذا هو اجتهاد ابن عمر إذن قول الصحابي أو مذهب الصحابي ما أسر عنه من قول أو فعل في مسألة علمية في مسألة أو في حادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة حجية مذهب الصحابة هل مذهب الصحابي أو قول الصحابي حجة ومعنى حجة أنه دليل كالقياس وكالإجماع وكالأحاديث وكآيات القرآن دليل شرع مستقل نثبت به الأحكام نقول هذا مباح هذا مكروه هذا واجب هذا مستحب هل يجوز لنا أن نفعل ذلك بآثار الصحابة حجية وهذه المسألة التي نتحدث عنها هل قول الصحابي الذي هو ما أسرع عنه من قول أو فعل في نازلة معينه في حديث معينة لا نص فيها من كتاب أو سنة هل حكم هذا يعتبر دليل حاصل القول في هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان الصحابي يتكلم بكلام موقوف عليه من قوله له حالتان. الحالة الأولى أن يكون القول مما لا مجال للرأي فيه. الصحابي يتكلم بكلام لا يمكن أن يكون أخذه من عقله. لا بد أن يكون سمعه من أحد. لا بد يكون سمعه من أحد. هذا هو القسم الأول من أقوال الصحابة أن يتكلم الصحابي بكلام لا يمكن. أن يكون سماعه من أحد مثل أن يخبر عن علامات يوم القيامة وما يدر الصحابي بعلامات يوم القيامة أو, يد أو يخبر عن شيء سيحدث في المستقبل ما يدريه أنه لا يعلم الغيب فيكون هذا الصحابي لا بد أن يكون سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أن يكون القول أن يتكلم الصحابي بكلام مما لا مجال للرايه فيه لا, لا يمكن أن يكون أتى به من عقله لا بد أن يكون سمعه من جهة معينة من النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية أن يكون القول مما للرأي فيه مجان أن يتكلم بكلام أن يتكلم الصحابة بكلام الناظر إلى هذا الكلام يرى أو السامع إلى هذا الكلام يرى أنه ربما من اجتهاد عقله من اجتهاده رضي الله تعالى عنه. إذن أقوال الصحابة او مذا أقوال الصحابة تنقسم إلى قسمين أن يتكلم الصحابي بكلام مما لا مجال للرأي فيه. مثل ماذا؟ مثل أن يخبر عن أمور غيبية، أن يخبر عن علامات الساعة، أن يخبر عن أجر معين أن من فعل كذا له كذا. ما يدري إنه ليس لا ياتي وحي ولا يعلم الغيب. فهذا الكلام لابد مما لا بد مما لا مجال للرأي فيه. هذا الكلام غالباً. سمعه من أحد، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول من آثار الصحابة. القسم الثاني من اثار من الورد عن الصحابة أن يكون كلام مما للرأي فيه مجال. كلام استنبطه هو بعقله أو برأيه أو قاس الأمور ونظر في الأمور ونظر في الأدلة، فاستنبط أمرًا معينًا بعقله. وهذه الحالة الثانية هو قول الصحابة الذي للرأي فيه مجال له حالات كما سيأتي معنا. إذا نقول أن قول الصحابي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. قول مما لا، مما القول الأول أن يكون القول مما لا مجال للراي فيه. يتكلم الصحابي كلام لا دخل العقل فيه. القول الثاني أن يتك أو القسم الثاني أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي فيه مجال وهذا هو لب المسألة. ونبعو لا تعالى نتكلم عليه في المرة القادمة سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولم